Mmm. شراب الحب يعرف بالمذاقي وما كل السقات له بساقي شراب الحب يعرف بالمذاقي وما كل السقاط له بساقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاص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 لا اله الا اسم من الاخره ترك الحب عندي ولو بلغت بي الروح جميع خلق الله دوني اشتغلت عن الخلائق باشتياقي شراب الحب يعرف بالمداقي وما كل السقاط له بساقي شراب, شراب الحب يعرف بالمداقي, بالمداقي أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاقي وشوقي قد مزاجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي ومن عرف المحبة عن يقين حرام أم يميل إلى وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باشقي شراب الحمد يعارك بالمداقي وما كل السقاط له بساق كل السواد له رسام حين روحي فاين الذي نصيد قل ولا ارى سوى التقوى خلا